بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ ما أَ دستبه أَ يم فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ بَلَى يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّ أُلِقِيَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات, والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ وَلَا هُوَ بِالهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ, كيدا إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل لذيكافرين امهلهم رويدا فامل للكافرين امهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم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 فَجَرَّ سَدَّا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أحوى فجعل نُقْرِئُكَ فَلَاتَنْسَ سَنُقْرِئُكَ فَلَاتَنْسَ إلا, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ يَذَكَّرُ مَن يَخْشَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا, الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي لَنَا وَالْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى قَدْ وَذكَ رَت م رَهِ فَصلََّ وَذكَ